الأصل الأول, الأصل الأول من أصول الدعوة السلفية والتوحيد كنا شرعنا في ذكر أول قضية من قضايا هذا الأصل هو قضية الأسماء والصفات وشيخ حفظ الله ذكر هنا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضية الأسماء والصفات وخفنا عند قوله وأما أن هؤلاء المؤولين يعمدون إلى آيات الصفات فيحرفونها زاعمين أنه تأويل فيؤولون مجيء الله يوم القيامة بمجيء أمره ويؤولون استواءه على عرشه باستيلائه عليه ويده يؤولون يده بقدرته ووجهه سبحانه وتعالى بذاته ولا يؤمنون بذات فوق العرش وإنما يقولون ليس ثم عرش وإنما العرش الملك وليس لله مكان فليس هو في مكان بل إما أن يقول لا مكان له في شيء من العالم بل ولا خارجه ولذلك لا يجوز عندهم أن يقول مؤمن ربي في السماء فإنهم يبدعونه وقد يكفرونه ويأتون إلى الأحاديث التي تذكر فيها صفة الله كينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيسبون من يصدق بذلك أقبح السباب ويقولون بل تنزل رحمته وأما هو سبحانه وتعالى فلا ينزل ولا يصعد لأنه ليس فوق العرش شيء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 أن الله يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كمن بعد قائلا أنا الملك أين ملوك الأرض يقول وقد فصلنا هذه الأقوال والردود عليها بحمد الله في محاضرات التوحيد والمهم هنا الإشارة إلى هذه الطوائف من المسلمين الذين زعموا الهداية لأنفسهم وهذا كذبهم على الله وافتراؤهم عليه فإذا كان الله قد أنكر أشد الإنكار على من قال أن الله حرم هذا ولم يحرمه ولم يحرمه الله فكيف بمن وصف الله حسب هواه فعمد إلى آياته فحرفها وأحاديث رسوله فحجب نورها وضلل المصدق المؤمن بها وخلاصة هذا الأمر الأول قضية قبيل أولى قضية أسماء الصفات أن السلفية يؤمن بصفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى كما جاءت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كانت اخبارا متواترة أو أخبار آحاد صحيحة فخبر الآحاد الصحيح يوجب العلم والعمل لأنهما سواء فلا علم دون عمل ولا عمل دون علم بل لا يجوز لمسلم أن يعمل عملا ما من أعمال الدين إلا إذا, ثبت إلا إذا ثبت عنده صدق المخبر به عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك يفترق السلفي عن جمهور كثير يظنون أنفسهم موحدين لله وما هم كذلك وقد حرفوا صفات الله ومنعوا الناس عن الإيمان بها وقد حرفوا صفات الله ومنعوا الناس عن الايمان بها والتصديق بمعانيها أو بدلوا لهم معانيها وامروهم أن يؤمنوا بها على نحو اخر قضيه الاسماء الصفات لماذا أفردها هنا هو طبعا هنتكلم على الاصل الاول هو التوحيد توحيد كما تعلمون عند اهل السنة توحيد ألوهية توحيد ربوهية توحيد أسماء الصفات هذه تسمى الأصول الكلية للتوحيد هو هنا أتى بقض بعض القضايا ولم يأتي بكل قضايا التوحيد أتى بعض القضايا فقط وصلت الضوء عليها لماذا؟ فالقضية الأولى هي قضية الأسماء والصفات لماذا أتى بهذه القضية؟ قضية الأسماء والصفات يا إخوانا أحد أربع قضايا افترقت بسببها الأمة إلى فرق في أربع قضايا رئيسية او عدد من القضايا مش هنحصلها في الراسية كما قال صاحب المعارج يعني أربع قضايا رئيسية افترقت فيها الأمة اولا قضية الأسماء والصفات ثانيا قضية الصحابة وآل البيت ثالثا قضية القدر وأفعال رب سبحانه وتعالى البشيئة والإرادة وغير ذلك رابعا قضية الإيمان والكفر اللي هي الأسماء والأحكام وبعد ذلك ظهرت قضايا أخرى لكن كان في الصدر الأول هذه هي أربع قضايا تفرقت بها الأمة فقضية الأسماء والصفات لها زخم كبير وحضور كبير في مؤلفات الذين تصدوا للتألف في العقيدة من السلف وذلك مثلا تجد كتاب التوحيد لابن خزيمة التوحيد لابن خزيمة لاحظك طلعته تجد كل الكتاب أغلوي أسماء وصفات وغيره من الكتب التي تكلمت في هذا الباب الأسماء وصفات للبيهاق وغيره كلام مثلا زي كتاب الألكائي, كتاب ابن بطة كتاب ابن أبي عاصم يعني هذه كتب فعلا ذكرت جملا وافرة جملا وافرة من, من الأسماء والصفات وأسهبت في الكلام عن قضية الأسماء والصفات الأمة الأمة المسلمة كأمة تفترق مع غيرها من الأمم في قضية الأسماء والصفات فمثلا نحن نفترق مع اليهود والنصارى في قضية الأسماء والصفات الإله الذي يعبدونه يصفونه بأنه يده مغلولة ويصفونه بأنه فقير ويصفونه بأن له ولد عزير وقالت اليهود عزير ابن الله وفي التوراة المحرفة يصفونه بأنه صارع إسرائيل ويعقوب فصارعه إسرائيل دي كلها صفات محرفة النصارى يصفون الله عز وجل أي إلههم الذي يعبدونه بأن له ولد وبعض طائفهم كما يقول ابن القيم وابن تيمية وده حقيقة قولهم يقولون أنه له زوجة وضاجعها وكان منها هذا الـ الـ اليسوع أو المسيح من وجهة نظر النصارى اللي هو نصف إله أو ابن الإله أو آخر معتقداتهم فيه ويصفون هذا الإله الذي يعبدونه بأنه يصفع ويضرب ويضع إكليل الشوك على رأسه ويصلب ويبكي فعال الله عما يقولون علوا كبير أيضا وقع في من ينتسب إلى هذه الملة خلاف كبير في قضية الأسماء والصفات ودائما يا إخواني المشكلة في أي قضية أو برضو حتى لا, لا نعطي عمومات لكن نقول في الغالب أن الخلاف في أي قضية يكون من شاء واحد ثم بعد ذلك يتفرق الناس إلى طرفين يعني مثلا في قضية اسماء الصفات إيه, إيه من شاء المشكلة أنهم اعتقدوا الذين أحدوا عن طريق أهل السنة اعتقدوا أن إثبات أسماء وصفات لله يقتضي تشبيها له بمن يسمون بهذه الأسماء من خلقه هم اعتقدوا هذا الاعتقاد بناء عليه انقسموا إلى فريقين فريق قال طي الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين وملأه بذكر الأسماء والصفات وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام ولم يحد عما ذكره الله في القرآن من تسمية الله بأسماء ووصف بصفات هي أيضا يسمى بها ويوصف بها بعض خلقه فخلص يبقى الله عزالي كما أرى يبقى سميع كسمع خلقه تماما فشبهوه بخلقه ودي الطائفة الاسمه المشبهة وهؤلاء يكادون أن يكونوا قد انقرضوا وإنما كانوا في الزمن الأول وبينسب هذا التشبيه لبعض العلماء لكن طبعا نحن أقول ينسب لأنه حقيقة لم, لم أقف على نسبة موثقة لهذا العالم فله جهد مشكور في التفسير وغيره فلن إيه؟ نذكر الأسماء لأن بعض إخوان ينقبض نفسيا كده لما يعلم أن فلان ده يرمى بكذا أو كذا فبيغلق منه فدعي الناس يعملون فيبقى دي الأول ده طائفة الأولى هم المشبهة ودول قليلين حقيقة يعني طائفة الأخرى قالت لا ننزه الله مستحيل أن يشده الله بخلقه فهي يبقى خلاص مصوص دي غير مرادة لابد هذه المصوص أن تؤول أو أن انشئت صدقة فيقول أن تحرف لكن منشأ البدعة واحد وهو اعتقاد خاطئ بأن إثبات الصفات لله عز وجل وإثبات الأسماء العز وجل يوجب تشبيها له بمن يتسمون أو يصوفون بهذه الصفات من خلقه ولذلك نقول الله عز وجل يسمى السميع وبعض خلقه يسمى السميع بل هو نفسه قال إن خلقنا الإنسان من نطفات أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا فالله عز وجل يسمى السميع ويوصف بأنه سميع سبحانه وتعالى ووصف مخلوقاته أو وصف ابن آدم أو على التفسير في الآية أنه آدم عليه السلام أنه سميعا العلماء يقولوا ما حقيقة اطلاق هذه الاسماء على الله عز وجل على خلقه نسلهم فيها اقوال طائفة قالت هذه الاسماء حق على الله اطلاق على الله حق واطلاقوها على الخلق مجاز وطائفة ثانية قالوا العكس قالوا هذه الاسماء في حق المخلوقين حق وفي حق العز وجل مجاز هؤلاء هم اغلب طائف المعطنة والطائفة الثالثة وهم الجمهور من أهل السنة وغيرهم قالوا بل هي حقيقة في إطلاقها على الله وحقيقة في إطلاقها على الخلق وهذا هو الصواب وأقول صواب مش أقول الراجح هذا هو الصواب ما مسألة الخلافة مش سائر طيب تحل الإشكال كيف نحل هذا الإشكال في ذهن من يقول الله عز وجل يسمى السميع وبعض مخلقاته يسمى السميع قال على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة التوبة بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأخبر عن نفسه أنه رؤوف رحيم كيف نحل هذا الإشكال؟ نقول إخواني لابد أن نعلم حقيقة أن الألفاظ في اللغة العربية بينها علاقات ففي اللفظين ممكن يبقى بينهم علاقة اسمها الاشتراك وممكن يبقى بينهم علاقة اسمها الترادف وممكن يبقى بينهم علاقة اسمها التباين وممكن يقابلهم علاقة اسمها التواطئ يعني إيه لفظان مشتركان بينهم علاقة اسمها الاشتراك اسمه مشترك اللفظي مثاله إيه أقول عين الماء وعين الإنسان دي عين ودي عين نفس النط ونفس الحروف ونفس الكلمة صح لكن اتحدوا في اللفظ واختلفوا في الإيه في المعنى خلافاً كلياً عكس المشترك اللفظي المترادف تقول رأيت أسداً وتقول رأيت ليثاً فالليس كلمة غير كلمة الأسد لكن كلاهما يدل على معنى واحد أو مسمى واحد وهو ليه الأسد بداء الليس والأسد اسمهم مترادفان الحاجة التالتة المتبينان زي مثلا إيه ليس وحصة ده حاجة وده حاجة لفظين متبينين مختلفين في اللفظ ومختلفين في المعنى يبقى علاقة التواطئ تقول نور الشمس ونور المصباح النور ككلمة نور لفظة نور فيها معنى ثابت في الشمس ومعنى ثابت في المصباح لكن ده على وجه العموم والإجمالي إذا دخلتها في السياق وقلت نور الشمس أفدت معنى له خصائص مستقل وإذا قلت نور المصبح أفد معنى أخ العلاقة بين أسماء الله وأسماء الخلق الذين يتسمون بهذه الأسماء نفسها علاقة إيه بقى؟ اشتراك ولا ترادف ولا تباين ولا تواطئ؟ طيب الآن اشتراك حذر الكلام ده من لا ما احنا في دين الله عز وجل لا يجبش من خلال المعنى <تصفيق> ابن الثيمين رحمه الله الفتوى الحموية ايه ما علاق التواطئ ده اسم التواطئ يعني انت تقول الله سميع وتقول هذا الانسان سميع السمع قدر مشترك في الاسمين وفي الصفتين لكن ده على سبيل الاجمال لكن اذا دخلنا في السياق فقلنا سمع الله كان هو السمع الكامل الذي لا يعتريه نقصان اللي هو لا يشغله صوت عن صوت ولا لغة ولا أي حاجة وقلنا سمع المخلوق يكون السمع القاصر المحدود الأكيد. لكن حقيقة السمع موجودة وهو إدراك المسموعات وصل المعنى إخواني فالأمر ده مهم للغاية ان أن حراك بعرف أصل المسألة إيه أولا لابد فيه أسس لهذه القضية أساس الأول أن باب الأسماء والصفات هو باب التوقيف فلا مجال لإعمال العقل في الأسماء والصفات يعني فعش واحد يقعد كده يقول بدماغه أن ربنا سبحانه وتعالى يصح أن يوصف بكذا فيقوم يصف به لا ده لازم يأتيه خبر يأتيه أثر ده آية هذا باب مضار فيه على مضار السمع التوقيف وقف على ما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم الأساس الثاني أن إثبات الكمال لله عز وجل وإثبات ونفي العجز عنه له قاعدة ذكرى شيخ الإسلام المتايمية يقول كل كمال ثبت في حق المخلوق وأمكن أن يوصف به الخالق فالله أولى به وكل عجز أو نقص ينزه عنه المخبوق فالله أولى أن ينزه عنه أساس الثالث أن ما نثبته لله عز وجل من أسماء وصفات وما نثبته له من كمال وما ننفيه عنه من نقص هو على ما يليق به سبحانه وتعالى وأن ما يثبت, يثبت لخلقه من هذه الأمور على ما يليق بهم وبعجزهم بهذه الصورة تستطيع أنك تفهم قضية الأسماء بدون أي إشكال فمثلا الذين يقولون من يقول أن الله فوق العرش قد يكفرونه نقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث معاوية بن الحكم صحيح مسلم لما لطم الجارية وأراد أن يكفر عنها فقال له نبي صلى الله عليه وسلم أراد أن, أن يوجهه لعتقها فقال له ائتني فقال لها له أين الله سؤال مباشر لأن الأشعر يقولون لا يصح أن يسأل عن الله بأين ولا كيف ليه يعني سبحان الله ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين الله الحديث في مسلم أين الله سؤال مباشر وحقول الحديث ده مش هنقبله نقول له انت قبلت أحاديث الصلاة والصيام والزكاة والحج والأحكام اللي وردتك من الطرق الصحيحة اللي وردك في مسلم فلماذا لا تقبل هذا الحديث الذي أتى في مسلم وقل أنه في مجال العقيدة ومن أين أتيت في التفريق بين العبادة والعقيدة وهل لو أن هذا الحديث لا يثبت عندك بطريق إن يقوم به الحجة يصح لك أن تتعبد به ده تفريق نكد تفريق من المبتدع تفريقات عقلية فقط ليس عليها أثار من الشر فيقول له قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال بأي ويحكم على من أجاب على هذا السؤال بأنه في بأن الله في السماء يحكم عليه بالإيمان هل يبقى لمتكلم أن يتكلم بعد ذلك فهذه مقطة في غاية الأهمية فيبقى قضية الأسماء الصفات تفترق فيها الأمة المسلمة مع غيرها من الأمم في تصورها لمعبودها الذي يوصف بكل كمال وينزى عن أي نقص وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى وأيضا هي قضية محورية يفترق بها أهل السنة عن غيرهم الذين فارقوا وخالفوا أهل السنة في قضية أسماء الصفات أنواع ذكرنا أول نوع منهم اللون المشبهة ويبقى قسم كبير اسم المعطلة والمعطلة هؤلاء ايضا اقسام فهناك الذين نفوا الذات والاسم والصف من دول دول الفلاسف زي ابن سينة والفرابي وابن رشد أسف الشديد ونلد وفخمه جدا يعني مع معين ابن سينة دي عليه طوام والإمام الغزالي له أبو حامد الغزالي رحمه الله عمل كتاب اسمه تهافت الفلاسفة وعقد فيه مجالس لهؤلاء الفلاسفة كفرهم في ثلاثة مجالس منظرات في الكتاب يعني فكفرهم في ثلاثة مجالس وفي ترجمة ابن سينة في سير أعلم النبلاء ذكر عنه الذهبي طوام وقال في آخر سطر ترجمة ولكن ينقل عنه أنه تاب في آخر حياته فالله أعلم بما فعل ونقول كما قال الذهبي الله أعلم بما فعل لكن اللي ثابت من كتاب القانون وكتاب الإشارات والكتب البلاوي في كتب ابن سين وأراء كفرية صريحة نعم طبعا عرف ان موعد بعد العصر في يوم مثل الجمعة واخوانا بيخطوبوا الجمعة وكده فحس في حالة حالة من السكون وحالة من الفطور فلابد من المجاهدة مجاهدة النعاس كده ولا يعني هتحول الامر الى منام كبير صح فبرجاء الامر هذا يعني في قدر من المجاهدة الأجر على قدر النصب الأجر على قدر النصب خلاص فهذا أول طائفة دولة الفلاسفة قالوا تصوركم إيه عن المعبود الذي تعبدونا قالوا تصور عنه أنه وجود مطلق يعني إيه وجود مطلق يعني وجود لا يقيد بشيء لا تقيده في ذات ولا تقيده في صفة ولا تقيده في إساء هو وجود يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا الوجود المطلق لا يصح إلا في الأذهام فقط لا يمكن أن يخرج على أرض الواقع يعني ما فيش مفيش حاجة في الواقع اسمها وجود مطلق كده. وهؤلاء كفار نوعا وعينا من تمنى هذه المقالة هو كافر بهذه المقالة هناك أيضا من يسمون بنفاة النقيدين نفاة النقيدين الفلسفة دول وصفوا الله بالإيه؟ بالعدم. حقيقة قولهم العدم إن نفات النقدين وصفوا الله بالمستحيل يقولوا إيه يقولون الله ليس موجود وليس ليس بموجود عشان كي يسمون نفات النقدين طيب لماذا هذا الكلام وليس ليس بموجود ينفي النفل النفل طب لماذا هذا الكلام الغبي؟ ليه؟ ولكن أصلي فيه بعض المخلوقات موجودة وبعض المخلوقات ليست موجودة فلو قلنا أنه موجود شبهناه بالمخلوقات أو بالحوادث ولو قلنا ليس بموجود شبهناه أيضا بالحوادث فيبقى أنت عايز إيه؟ يبقى ينفي النقدين يبقى يشبه ربما بالمستحيل والعزب الله وذلك عندهم حقيقة الأمر ده مفيش إله إله بيقول ليه صورة عشان كان عندهم صورة الإله في الحاكم بأمر الله أو غير ذلك اللي أبطنوا الكفر والإلحاد والزندق وهلو أيضا كفار نوعا وعين اللي يتبنى هذا الكلام كافر النوعا وعين طائفة الثالثة تسمى غلات الجهمية غلات الجهمية الجهمية الأوائل الذين غلوا في التجاه عملوا إيه نفوا الأسماء والصفات فنفوا صريح القرآن يعني لا يقولون أن الله يسمى سميع ولا يقولون أنه يسمى عليم لا نفوا الأسماء ونفوا الصفات نفوا صريح القرآن قالوا لم يتخذ إبراهيم خليلا كده ولم يكلم موسى تكليم والعزب الله فهؤلاء أيضا كفار نوعا وعينا لأنهم نفوا ظاهر القرآن فذا تكذيب للقرآن في طائف ذلك زكرا خرمشا في طفر على ذلك اللي هم المعتزلة وبعض العلماء بيطلق عليهم الجهمية وليش الغلاة يعني الجهمية المعتزلة بيترادفوا في كثير من القضايا بذلك الأصباء والصفات فهؤلاء نفوا الأثبات الأسماء اللي هي ظاهر القرآن الحمد الله إن الله غفور ورحيم يقولك اسمه غفور واسمه رحيم لكنه نفوا الصفات فيقولون غفور بلا مغفرة ورحيم بلا رحمة سميع بلا سمع فيثبت الإسم ألف س سين ميم يعين السميع كده معناه عنده معناه إيه سميع يسمع لا سميع بلا سمع بصير بلا بصر تعالى الله عما يقوله وهؤلاء اختلف فيهم أهل السنة والجماعة ذهب جمهور أهل السنة إلى أنهم أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر اعيانهم حتى تقام عليهم الحجه الرسانيه التي يكفر مخالفه وذهب بعض اهل الحديث الى تكفيرهم نوعا وعينا حكموا برده كل من قال هذه المقاله وهذا خلاف سائر هذا خلاف سائر والراجح واعلم والذي اختاره شيخ الاسلام تيميه ان هؤلاء اقوالهم اقوال كفرية ولا يكفر أعينهم حتى تقام عليهم الحجة الرسلية التي يكفر مخالفة يأتي بعد ذلك طائفة أثبتوا طائع المعتزلة أثبتوا الذات أثبتوا العز الذات وأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات يأتي بعد ذلك طائفة لهم الأشاعر نسبة إلى أبي الحسن الأشعر في طوره الثاني من حياته طور الثاني من حياته فأثبتوا لأن الطول الثالث ورجع فيه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ورجع فيه إلى عقيدة الحنابلة وقال أرى ما يراه إمام الأمة أحمد بن حنبل وله في ذلك ثلاثة كتب كتاب الإبانة عن أصول الديانة وكتاب مقالات الإسلاميين وكتاب رسالة إلى أهل الثغر وإن كان كما قال الشيخ سامي الثيمي انه لم يرجع كليتا فان يعني لم يرجع كليتا يعني بدر منه بعض الاخطاء في هذه الكتب لكنها اخطاء عن عدم التحقق بالمذهب ليست عن الرافض فانه الامام عاده كان في اخر مرحله في حياته فالاشاعره في المرحله الثانيه من حياه ابي الحسن الاشاعري انتسبوا اليه فبيقولوا باثبات إثبات بعض الصفات وتاويل الصفات الأخرى ثم أثبتوا صفات وأول الأخرى وهؤلاء لا يكفرون باتفاق أهل السنة وإنما مقالتهم مقالة بدعية برضو باتفاق أهل السنة نقل هذا كلام شيخ السلام التيمية في الفتاة وفي غير مموضع قريبا كنت في منتدى, منتدى, إيه؟ منتدى العقيدة على ملتقى أهل الحديث وفي واحد سبحان الله غريب بالغاية يعني طلع كده وقال ان الاشعر كفار كلامهم ده كفر وكل الناس تناقشه من مصر ومن خارج مصر كل الناس تناقشه على المنتدى يا عم انت جبت الكلام ده منين ويجيبوا له نقلات بقى لابن تايمية ونقلات للعلماء وهو يقبى الصوت <تصفيق> فالأشعر كلامهم فيه تعطيل فيه تأويل أول الصفات فأوله كثير من الصفات بأنها متعلقات القدرة مثل صفة الرزق والخلق وغير ذلك من الصفات الأفعال أولها بأنها متعلقات القدرة وصفات الرضا والمحبة والكره والسخط أولوها بأنها متعلقات الإيرادة متعلقات صفة الإيرادة وغير ذلك من الأمور تبقى تفصيل الحركة وتاخدوها في, في دروس التوحيد فيبقى ده تصور عام عن قضية الأسماء والصفات وهتجد الآن أن دراستها ووضعها كقضية مفصلية ومحورية في المنهج السلفي أمر ليس وليد الساعة بعض الناس يقول أنتم تميلون للسفسطة وتميلون للطرف العقلي نقول ليس نحن نحن حراس على هذا المنهج يعني لا نملك أن نختزله ولا نملك أن نبدله ولا نملك أن نتفاوض عليه لا ليس بوسعنا أنت على الشريعة دورك حارس أو حافظ أو أمين لا تنخيل واحد مثلا أمين مغزى ينفع يفتح كده ووزع هو أمين يحرص ما في المغزى صاحب هذا الأمر هو الذي يقض فيه وصاحب الشرع رب العالمين فهذا تراث لا يصح لنا لا أن نبدله ولا أن نتفاوض فيه ولا أن نختزله يبقى محدش يقول لك ده طرف عقلي طب هما ليه يقولوا عليه طرف عقلي فعلا انت لو قرأت في كتب المتكلمين وأكيد بعض إخواننا اللي درس في الأزهر أو حتى اللي لم يضبس الأظهر لو هو بيحضر من كتب المتكلمين والحية فعلا تجد أن كلام في غاية القسوة وفي غاية الصعوبة ولا ينبني عليه عمل ويدخل الإنسان في دائرة من التعقيد الشديد أما لو قرأت الأسماء الصفات مثلا في كتاب زي كتاب العقيدة الوسطية يا سلام على الامتاع متعة متعة شديدة الشيخ سيد من هو يتكلم عن آيات الأسماء والصفات كده وكيف أنها تثمر في القلب عملا لو طلعت مثلا كتاب معرج القبول كتاب مليان بالأدلة آيات وأحاديث تثمر عملا في القلب وتحيي القلب وآيات تتعلق بالأسماء والصفات والله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن ضمن معظم آياته الأسماء والصفات وربط كسير من الآيات وجعل أعجاز الآيات يعني نهايات الآيات صفات لله عز وجل أو اسماء تربط الآية بها يعني في مثلا في سورة الشعراء بعد كل قصة نبي من الأنبياء إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم يعني أقول العزيز فإنه انتقم من أعدائه وعزيز أعز أوليائه أوليائه سبحانه وتعالى ورحيم بمن تاب وأنامه ورحيم بمن دخل في طاعة الأنبياء يبقى كل عمل كل اسم أو صفة له أثر أثر شيء في القلب سورة البروج وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يعني دولت مجموعة من الضعفاء المقتلين المحرقين اللي هما أهل الأخدود صح؟ ناسب هنا أن يأتي بصفة العزيز الحميد لماذا؟ لمعنى المعنى الأول أنه مع أنه صلت أعداءه على أوليائه يحرقونهم في الأخاديد في الدنيا إلا أنه سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يزل ولا يزل أوليائه فإن هذا فيه معنى العزة معنى بحرقوه لثباتهم على الدين الحميد أي الذي يحمد على كل حال في السراء والضراء فيما تحب وفيما تكر إلى غير ذلك بقى من ذكر الأسماء والصفات فلا يصح أبدا أن يوصف الكلام في قضية الأسماء والصفات بأنه طرف عقلي أو إن هو انشغال بما غيره أولى منه أو أنه صفصة كلامية لا طائلة من ورائها هو حقيقة الإيمان وفعلا المعطلة الذين عطلوا أسماء الله والصفاته هم قطاع الطريق على الله عز وجل قطاع الطريق بين الخلق وبين ربهم الطريق الله عز وجل يقطع بالقلوب فليقف على هذا الطريق ويمنعك من أن تتعرف على خالقك بأسمائه وصفاتك التي ما بها كتابه وملئت بها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا قاطع طريق وذلك انظر أيضا في منهج التلقي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتلقون الصفات كيف, يتلقون الصفات كيف؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تسألوني لا أضحك فيقولون أضحك ولضحك رب العزة سبحانه وتعالى يقول بعض الصحابة إيه لن نعدم خيرا من رب يضحك ما شو بقى كيف يضحك وأضحك بالجارحة و... الكلام الفارغ ده ما يجيش في دماغه نهائي وإنه يقول له إيه لن نعدم خيرا من رب يضحك يعني فهم أن إذا ضحك الله عز وجل إلى إنسان لن يعذبه يوم القيام سبحانه وتعالى فشوف المعنى شوف, التلقي،, شوف التلقي لما يقال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا اللي يسمع الحديث ما يقولش هو هينزل إزاي لبعض المبتدع يقول كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء فقال له منظره من أهل السنة آمنت برب يفعل ما يشاء انت متعنت أولي كده سبحان الله فلما يسمع أحد الصحابة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلثة الليلة الآخر فيقول إذا كل الصحابة حياتهم تتحول في النهاية لأن هذا الوقت من الزمان وقت تعبط أبو هريرة يقول أستغفروا أو أسبحوا فيه 12 ألف تسبيحة أو أستغفروا فيه كم ألف استغفار على قدر الزنوبي ويقول ابن عمر يقوم الليلة فيه وغير ذلك من الصحابة يثمر عندهم عمل يثمر عندهم عمل لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يرون ربهم يوم القيامة قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا يبقى هيترطب على أنك عايز تدخل عايز ترى ربك يوم القيامة من أهم المجيبات لذلك أو من أهم الأسداد المحافظة على صلاة الفجر المحافظة على صلاة العصر ده المعنى اللي في حديث الصفات وفي آيات الصفات الإنسان يثبت إذا, سمع إذا علم أن الله عز وجل يسمع ميرو ده في قصة موسى وهارون قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى اللي هيمتلئ فينا بهذا المعنى يبقى يقول الحق ولا أخشى في الله لما تلاقي إذا عرض على الظالمين يعلموا أن الله يسمع ويرى يعني الظالمين والمجرمين كانوا يقفوا ويقفوا الإخوة وأخي بقى متغمي ويغميك عشان خاطر يعني يفقدك جزء من حواستك يعني كأنه بيعمل فيك الآن نعم بأنه بيجردك من بعض الحواس هو بذلك يفعل فيك أكبر جميل اللي جاءك ايه بتركز تتعلق بالعزه ليس هناك شواغل سبحان الله واللي السجن وضع السجن من من وجهه نظره هو كعابد للدنيا لا يستطيع ان يفارق ملذات الدنيا الوضع السجن وضع السجن من وجهه نظري ليس من وجهه نظر اهل الايمان والا لو كانت من وجهه نظر من لم يكن ليسجنهم ابدا وذلك الشيخ السلام التامية يقول سجني خلوة بدل ما أعتكف عشر أيام لا أعتكف مدة السجن كلها أأنس بربي فذكر بقى الأنبياء وذكر ما حدث مع قوام وذكر أسماء والصفات في نهاية هذه الآيات وذكر الأحاديث في هذه الأسماء والصفات تثمر في القلب عمل وتثمر في الجارح عمل لا أمل في الغاية الأهمية ولذلك ده من أصول أهل السنة ولا يصح أبدا أننا نتنزل عنه يقول ثانيا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة يبقى القضية الثانية في هذا الأصل الأول أصل التوحيد قضية في غيث الأهمية إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة يقول حفظ الله افراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وعندما نقول إفراده بالعبادة فلا نعني الصلاة والزكاة والصوم والحج فقط بل نعني كل ما يندرج تحت هذه اللفظة من معانيها وعلى رأس ذلك الدعاء فالدعاء هو العبادة يشير إلى الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة فلا دعاء لغير الله كائنا من كان رسولا أوليا حقا أوليا مزعوما رسولا أوليا حقا يعني ولي فعلا من أولاء الله أوليا مزعوما ويأتي بعد الدعاء السجود وأنواع الحب من الحب والتعظيم والخشية والخوف وكذلك الذبح والنذر والرغبة وكل هذه الأمور من حق الله سبحانه وتعالى وقد صرفها كلها أو بعضها كثير من الناس لغير الله ويكفيك زيارة واحدة لقبر من القبور المشيدة حتى تشاهد كل ذلك الطلب الصريح من صاحب القبر بكل ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله كشفاء المرضى والانتصال من الأعداء والشفاعة عند الله والمدد وإعطاء الأولاد وخير الدنيا وبالجملة فإنه يطلب منها هؤلاء الأموات خير الدنيا والآخرة وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام ويفعل هذا طوائف كثيرة ينسبون إلى الإسلام ولا يكتفون بالدعاء بل ويذبحون لهؤلاء تقربا كما كانت الجهلية تفعل عند طواغيتها وينذرون لهم بل ويطوفون بالقبور كما يطاف بالكعبة ويسجدون عندها كما يسجد لله وليس هناك شرك أكبر من هذا وليس هناك شرك أكبر من هذا يقول وهذه الأمور لا يصنعها عوام الناس وجهلاؤهم فقط بل ويصنعها كثيرون ممن يزعمون العلم الشرعي ويحملون فيه شهادات عريضة وكذلك من يزعمون التقوى والصلاح من أهل الطرق الصوفية والمناهج العبادية المبتدعة ولا تجد دينهم ينبني إلا على تعظيم هذه القبور وبنائها وإصراجها ودعوة الناس إلى الذبح لها والنذر لها ودعائها من دون الله عز وجل بل والطواف بها وقد أصبح الله عند هؤلاء نسيا منسيا لا يدعى ولا يرجى إلا بواسطة هذه القبور والأضرحة ويظنون بعد ذلك أنهم مسلمون وما هم بمسلمين وقد شابه المشركين الذين عبدوا غير الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا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 مسألة إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وعندما نقول إفراده بالعبادة فلا نعني الصلاة والزكاة والصوم والحج فقط إيه معنى العبادة يا إخواني ماشي اسم جامع لكل من يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والبطن من الآل هذا التعريف مش مشكلتنا مع من يخالفون أهل السنة في هذا الباب عدة أمور أمر الأول يقولون أنتم تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهذا محض ابتداع واختراع من شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يعلم في التاريخ إلا عنه دي أول مشكلة بيواجهون بها ثاني مشكلة يقولون من قال لكم إن ما يفعل عند قبور الأولياء والصالحين يسمى عباده من اللي قال الكرام ده تالت حاجة وإيه يعني لو كان واحد عمل هذا من ال... واحد من عوام المسلمين أو واحد من, من عند هذه القبور يفعل مثل هذه الأمور يكون تقصير لماذا تصفونه بالشرك الأكبر وتخرجونه من الملة الامر ده ليس في له ليس امرا سطحيا كما يظن بعض اخواننا في طريقه الطرح في الفتره السابقة واغلبها كان بيطرح الأمر وهو أمر موافق للفطره اللي هو مساله وجوب افراض العز وجلب وهو أيضا امر موافق لكل ما اتى عن علماء المسلمين سواء في كتب التفسير أو في شروح الاحاديث او غير ذلك لكن المشكلة أن هناك من صار يؤصل لهذا الكلام المبتدع ودي مدرسة يعني لو تكلمنا فقط في القرن المتأخر اللي احنا فيه نجد محمد زاهد الكوثاري محمد زاهد الكوثاري ومن بعد منه الغمارية العبدالله الغماري من بعد منه أحمد سطيك الغماري ومن بعد منه أحمد الغماري. عبدالله الغماري والدكتور علي جمعة رافض من رافض هؤلاء تلميذ الغماري تلميذ الغماري دول لهم مدرسة كاملة وهؤلاء لهم في العلم سهم ايوة يعني لما بيتكلموا بيتكلموا بألفظ أهل العلم وبكلام أهل العلم ويعزوا إلى مصنفات أهل العلم وعندهم حنق شديد على أهل السنة وعلى أهل التدير أهل السنة الجماعة فإن يبقى أن تعلم أن هؤلاء يؤصلون لمذهبهم بكتب وأدلة ويشغبون على هذا الكلام ويطعنون في رموز الدعوة واحد منه ألف كتاب اسمه التنديد بمن التنديد في الرد على من قسم التوحيد وكاتب تحت كده دعوة لإنكار التثليث في العقيدة الإسلامية قولك اللي بيقسم التوحيد لتوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات ده عامل زي النصارى اللي بيقوله الأب والابن وروح القدس إجرام وطبعا دعوة بقى عريضة وكذب وفتراء مين اللي قال لكم أن في حاجة اسمها توحيد ربوبية وإن المشركين أتوا بتوحيد ربوبية والكلام ده ده هو ابن تيمية الوحدة كمان في كتاب جميل للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر ابن الشيخ عبد المحسن البدر والشيخ عبد الرزاق استاذ في الجامعه الاسلاميه في المدينه وكتاباته طيبه يعني حقيقه كتاباته طيبه او وفيها نفع ليه كتاب كتاب طيب ايضا اسمه القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد ورد على الكتاب بتاع التنديد وبيرد عليه رد مشبع يعني له الشيخ الفوزان فا يعني اتمنى إخوة تطلع هذا الكتاب يعني اقصد اقول لحضراتكم ان المساله فيها عمق المساله مش سطحيه يعني يطلع دكتور علي جمعه يتكلم في قضية القبور على في كتاب للغماري اسمه ايه اسمه احياء المقبور بادله جواز بناء المساجد على القبور شو يحياء المقبور الميت يعني من ادلة جواز بناء المساجد على القبور يعني بيمظر لان بناء المساجد على القبور على جمعة له فتوى huống وقال البيضاوي بناء المساجد على القبور من القربات فجعل الشرك والنهي الصريح لا فلا تتخذ القبور على مساجد جعلوا ايه من القروبات زيك أيضا فيه الكتاب أو الرسالة بتاع الشيخ الألباني تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد امر في غاية الأهمية فاعتمنا من إخواننا أن قضية المخالف في توحيد أولهية نحن كنا دائما ندرسها بصورة وحادية الجانب الآيات والأحذر اتطلع على كلام المخالف اتطلع على كلام المخالف وانظر ما يأتي من أدل هي أدلة في مجملها لا شيء لا شيء لكن يلزمك أن تعلم كيف يتكلم كيف يتكلم فنقول العبادة كما قال الشيخ السلام تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والبطل وأيضا العبادة كما قال الشيخ السلام تيمية هي كل ما أمر الله به او امر به رسوله اما وجوبا او استحبابا لان واحد يقول لك انا أعرف منين ان الفعل ده عباده يعني انا كيف احكم على هذا الفعل انه عباده وليس عباده الاكل تقول لك الاصل فيه انه مباح طيب الدعاء تقول لا الدعاء عباده طب ايه اللي فرق بين الاكل والدعاء تقولون الدعاء امر الله عز وجل به في كتابه قال ادعوا ربكم تضر عنه يخفي وقال عز وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة والعبادة من تعرفها أنها ما يفعل تذللا وقرب طب إذا كان الدعاء ده يفعل عنه قرب قل في كلام جميل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الهب في كتابه كشف الشبهات قل فإن قال لك أي هذا المشرك الذي يفعل الشرك يعني أنا لا, لا أصرف العبادة لغير الله فقل له أليس الدعاء عبادة فإن قال لك ما الدليل على أن الدعاء عبادة فقل له ألم يقل الله أدعو ربكم تضرعا وخفيا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وأنت تدعو الله وتتقرب إليه أم لا تتقرب إليه إذا دعوت ربك اسمك الآن عبدت ربنا ولا لا فإذا كنت الآن وانت بتدعب اسمك عبدت ربنا يبقى لو صرفت هذا الدعاء لغير الله يبقى اسمك صرفت العبادة لغير الله وقل مثل ذلك في الذبح وقل مثل ذلك في النذر وفي الحلف وفي غير ذلك طبعا أنواع العبادات في عبادات تم النص عليها بصراحة أنها عبادة مثل الدعاء والعبادة يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي اللي رب العالمين وعطف النسك على الصلاة وغير ذلك وفي بعض الحاجات بتتأخذ على تندرج تحت هذا الأصل العام. أيضا من تعريفات العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله التذلل إلى الله بفعل المأمور وترك المحظور وأيضا ما قاله السعدي الشيخ مصر السعدي رحمه الله كل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به يسمى عبادة ده الضابط كل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به سمى عبادة والأصليين تعصوا الفقه لهم تعريف للعبادة يقولون هي ما أمر به هي ما أمر به من غير اضطراض عرفي ولا اقتداء عقلي هي ما أمر به من غير اضطراض عرفي ولا اقتداء عقلي تعريف مين ده با تعريف مين عزاك الله خير احنا برضو نعود انفسنا ان طلب مجال طلب العلم مجال توثيق كل كلمة يعني اذا كنت مدعن فدليلك اذا كنت مستنتج فبتعطيني المقدمات اللي انت استنتجت من هذا الكلام انا جزاك الله خير وكلام ده جميل وكلام ده هتلاقيه الام هتلاقي الاعلى المودودي هتلاقيه كلام ده كلام قاله سيد قضب وكلام كثير من الأدباء اللي بيتكلموا في هذه القضية لكن انا أردت أن أنبه حوضاك على المعنى أنبه إخواننا أن في مجال طلب العلم لابد من التوثيق لأقوال المرسلة ما تقبلش طيب عشان الشيخ عربي فأقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك الله وحمد وإن شاء الله أنت أستغفرك